الصوتية السابعة من كتاب إدارة التوحش في المبحث الخامس المقالة الأولى معركة الصبر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إنما النصر صبر ساعة هذا الأثر يلخص الطريق إلى النصر في أي معركة نخوضها مع الأعداء وقد سيق لشرحه مثال لطيف يجلي معناه أكثر تخيل نفسك وقد وضعت إصبعك تحت ضغط أسنان خصمك ووضع خصمك إصبعه تحت ضغط أسنانك بحيث يكون المنهزم هو من يصرخ أولاً فكان أن صرخت أنت أولاً فقال لك عدوك وقد انتصر لو أنك صبرت لحظة واحدة لصرخت انا قبلك ورفعت الضغط عن إصبعك وفي هذه الحالة تكون أنت الذي انتصرت في اليوم واللحظة التي قرر فيها الروس الانسحاب من أفغانستان لم تكن عدتهم من السلاح أقل من عدة الأفغان وقتها بل كانت أضعاف ما لدى الأفغان كما ونوعا كذلك لم يكن عدد جنودهم المدربين أقل عددا أو كفاءة من جنود الأفغان وكذلك عندما انسحب الروم من أراضي إمبراطورياتهم في الشام ومصر في بداية الفتوحات كان عددهم وعدتهم أكثر كما بأضعاف وأفضل نوعا من عدد وعدة المسلمين فما الذي حدث؟ وما السبب في هزيمتهم؟ أحياناً يصدر مثل ذلك القرار بحيث لا يمكن لمحلل عسكري أن يتوقعه قبلها بيوم الذي حدث يطلق عليه في كتب الحرب انهيار الإرادة القتالية وانهيار الإرادة القتالية يحدث في أحد حالتين عندما يرى الطرف المنسحب إذا كان عاقلاً أن الخسارة المادية أو المعنوية ولها صور من جراء استمراره في القتال أكثر من مكاسبه إذا استمر في القتال والحالة الثانية هي نفاد صبر الطرف المنسحب ويمكن أن ندخل الحالة الأولى في الثانية بحيث يمكننا القول إن انهيار الإرادة القتالية ينتج عن نفاد صبر الطرف المنهار في هذه المقال سنتناول كيف يعمل عدونا على التعجيل بنفاد صبرنا؟ وكيف نعمل نحن على التعجيل بنفاذ صبره؟ ستتناول الإجابة أهم ما يقوم به العدو للعمل على تعجيل نفاد صبرنا وكيف أن مفتاحنا للتعجيل بنفاذ صبر العدو هو مقاومة ما يقوم به؟ وهي الأهم الاعتبارات ستأتي وكذلك علينا المبادرة ببعض الأعمال لتحقيق غرضنا نسجل في البداية نقطة هامة وهي أنه لطبيعة نفسية الطواغيت ونفسية جندهم لا يستطيعون أن يبقوا تحت الضغط والتهديد مدة طويلة وذلك أحد الأسباب ليس كل الأسباب التي لا تدفعهم لاستئصال متوال أولا بأول للحركة الإسلامية بل يعمدون إلى ضرب الحركة كل فترة زمنية طويلة نسبيا بل وعند ذلك القرار يتم وضع خطة تنهي الأمر بسرعة لأنهم يعلمون أنهم وجندهم مهما بلغ عددهم وعدتهم ليس عندهم صبر لمعركة طويلة ومما يطيل أمد المعركة ويضع العدو تحت ضغط آخر أشد هي مقتل أفراد العدو خصوصا بأعداد كبيرة فهي أولا تجعل منه يراجع خطوته مما يطيل من أمد المعركة ثانيا تعمل على وضع الجند والقادة في حالة نفسية سيئة لا يطيقون الاستمرار عليها مدة طويلة فيبدأ الجند والضباط في التململ أو عدم تنفيذ الأوامر أو الفرار ومن ثم يعمل الطاغوت على سحب جنوده وتجنيبهم المعارك ويبدأ هو إذا لم يرحل إذا كان عنده الشجاعة لقرار الرحيل في إطالة فترة المعركة عن طريق تجنب الصدام وهو يعلم أنه بذلك يعطي المجاهدين فرصة لترسيخ قواعدهم العسكرية وتنمية قدراتهم ولكنه يلجأ لذلك على أمل أن يتمكن من دعم قدرته عن طريق الداخل أو الخارج في المستقبل وفي أسوأ الظروف يقوم بذلك من أجل نهب أكبر قدر من الأموال قبل أن يرحل أو لتنفيذ أوامر أسياده في البقاء اكبر فترة ممكنة لحين النظر في بديل له من قبلهم أو تدخلهم ونحو ذلك لذلك نستطيع القول أنه يريد واحد قصير أمد المعركة بقدر الإمكان اثنان، تجنيب جنوده الدم بقدر الإمكان لأنه يعلم أن ذلك سيرعب جنده وسيكون عاملاً من عوامل إطالة المعركة لذلك يضع العدو لتحقيق هذين الهدفين خطة خبيثة وهي أنه يتجنب في البداية الدم قدر الإمكان بل يعمل على جمع أكبر عدد من الشباب في السجون ويرسم صورة أن من لا يقاوم عند الضبط لا يطلق عليه النار وهو في الأصل لا يتمنى أن يصل الأمر لذلك وفي الفترة الأولى من مرحلة السجن طالما أنه ما زال هناك أعداد كبيرة بالخارج يجعل الضغط داخل معظم السجون بسيطاً إلا على قلة من الأخوة الذي لديه غرض من الضغط عليهم ثم عندما يجمع أكبر قدر من الإخوة في السجون يبدأ بالضغط على جميع الإخوة داخل السجون وعلى ذويهم خارج السجون فيبدأ في جعل السجون جحيما ويعمد إلى منع الزيارات تقريبا. ويعمل على متابعة الدعم والمساعدات التي تصل لذويهم وتصبح الصورة سوداء فيبدأ الناس يمنعون ذويهم من الانضمام للمجاهدين أو مساعداتهم لما يرونه من أمثلة كثيرة وتبدأ حالة المجاهدين في التدهور فضلاً عن أن الطاغوت يبدأ في هذه المرحلة في تغيير استراتيجيته من تقليل الدم وإكثار الاعتقالات إلى استراتيجية الحسم والاستئصال بعد أن يكون هيأ الجميع لها إعلامياً فيقوم بعمليات قتل في المداهمات وهنا يقترب الأمر من نهايته ويبدأ صبر المجاهدين في النفاد لا قدر الله بعد أن يكون بدأ الأمر بنفاد صبري من في السجن من الشباب كذلك من الاستراتيجيات التي يتبعها العدو هي استراتيجية الحشد حيث يعمد إلى تهدئة بعض المدن والمناطق ويستعين بجندها في حشد قواته في منطقة أو منطقتين يكثر من الاعتقالات والمواجهات فيهما وذلك حتى يشعر جنده بالاطمئنان لأنهم أكثر عددا أضعاف أضعاف المجاهدين ثم بعد أن ينتهي ويحكم قبضته على تلك المنطقة ينقل قواته للمناطق الأخرى الهادئة وتقريباً كل ما سبق حدث من النظام المصري الخبيث وقت مواجهة الحركة المجاهدة حيث كان يخطط بداية التسعينات في بدء حملة لضرب الكيانات الإسلامية بصفة عامة والمجاهدة بصفة خاصة التي نمت في العشر سنوات التي تلت حملة بداية الثمانينات والتي بدأت قبل قتل السادات وانتهت بعد الانتهاء من المحاكمات التي تلت مقتله القصد أنه عندما بدأ في حملة أرادها سريعة للقيام بذلك فقامت الجماعة الإسلامية برد قوي بقتل المحجوب رئيس مجلس الشعب دفعه لتأجيل حملته عامين وبدلا من أن تستغل الجماعة حالة تردده تركت له الفرصة كاملة لترتيب أوراقه فتباطأت لمدة عامين لبدء المواجهة الشاملة فقد كان يمكنها حزم أمرها والبدء بعد عام على الأكثر وعندما بدأت سهلت له القيام بعملية حشد لقواته حتى أنه قام بالقضاء على كيانات الجماعة بمدن ومحافظات تواجدها واحدة وراء أخرى ثم حدث بسبب طريقة تفكير بعض قادتها حيث كانوا يضعون أعينهم على المفاوضات من بداية المعركة بل وظنوا أن نظاماً كنظام مبارك يمكن أن يرضخ للمفاوضات إذا قتل له بضع مئات من الجنود وبعض القيادات ونسيت أن هذه الأنظمة لا اعتبار للأعداد عندها إلا بقدر خوفها من تفلت هذه الأعداد والتفلت والفرار يحدث عندما يكون القتل بأعداد كبيرة مع دعاية إعلامية جيدة وتبرير إعلامي جيد كذلك ثم عندما وافق النظام، كانت أوراق الضغط كلها في يديه، أعداد هائلة من أعضائها رهاء بالسجون، مما أتاح له أن يفرض شروطه، فالذي بيده أوراق أكثر يفرض شروطه، ويقدم الطرف الآخر التنازلات بالطبع، هذا مع تحفظنا على مشروعية مفاوضة المرتد أصلاً، خاصة التي تفضي إلى إقراره وتركه على ردته، أما جماعة الجهاد فهي لم تكن قد اتخذت قرار المواجهة أصلاً لكون سياستها كانت تقوم على إعداد مادي طويل يسبق التحرك وتلك سياسة تم شطبها من خطط الحركات الجهادية بعد ذلك لأنها أفضت إلى كوارث وتم وضع سياسات بديلة وفوجئت بكشف نصف خلاياها على الأقل بسبب أخطاء أمنية هذه الأخطاء يصعب جدا معالجة آثارها الضارة في ظل نظام يتبع سياسة المداهمات العشوائية خاصة إذا كانت الجماعة لم تتخذ قرار بدء المواجهة بعد ولكن على الرغم من الضرر البليغ الذي لحق بكيان جماعة الجهاد حتى أنها أوقفت العمليات فترة دون أن تغير من موقفها من النظام إلا أن ثبات قياداتها وعملهم على معالجة ما حدث أبقاها حتى الآن شوكة في حلق النظام وأسياده بفضل الله مما جعل النظام لا يقدر على استكمال سياسته باستئصالها ومن ثم استئصال الجماعات الإسلامية الدعوية كما يأمل بعد ذلك خلاصة هذه النقطة أن سبب هزيمة الجماعة الإسلامية أنها لم يكن لقيادتها تصور جيد وواضح للاستراتيجية العسكرية عطلت أربعة أخماس قوتها تحت ما يسمى بالجناح الدعوي بل وجعلته مكشوفاً مما مكن النظام المصري من أخذهم كرهاء وأوراق ضغط للتعجيل بنفاد صبر الجماعة وتم ذلك في فترة زمنية طويلة ولم تتخذ الجماعة أي إجراء عملي تجاه ذلك مع أنه كان أمامها فرصة اما انهيارها العقدي وتراجعاتها فيرجع لأنها اتخذت مواقف غير شرعية في تعاملها مع الهزيمة العسكرية ولهذا الأمر جذور وظروف يطول شرحها أما جماعة الجهاد فلا أدري كيف يجرؤ الجهال على جعل القتال سببا لما حدث معها في حين أن ما حدث معها تم أغلبه قبل أن تقرر هي أي مواجهة عودة للموضوع ماذا علينا أن نفعل للتعجيل بنفاد صبر العدو وإبطال هدفيه وستراتيجياته؟ نحن لو كان عندنا القوة التي عند العدو لكان عندنا القدرة على حسم المعركة من البداية لأن جنودنا لا تخشى الدم والموت بل تطلبه ولكننا ليس عندنا هذه القوة وذلك من سنن الله في الدعوات لذلك ستكون خطتنا بالنظر لكل المعطيات السابقة هي العمل على إطالة فترة المعركة عن طريق مقاومة أهداف العدو والمبادرة بتوجيه ضربات قوية وموجعة له على أن يكون تركيزنا في البداية بحكم إمكانياتنا على رد الفعل المتمثل في مقاومة أهدافه أكثر من المبادرة بتوجيه ضربات له ثم بعد فترة إذا نجحنا لن تكون أعمالنا إلا المبادرة بضربه لأنه بحكم التجارب المرصودة ستكون أيامه في المرحلة الثانية هي عبارة مقاومة غارتنا إلى أن نصل إلى مرحلة إسقاطه بإذن الله فعلينا إبطال استراتيجية الحشد عن طريق جعل عملياتنا منتشرة على أكبر رقعة من الأرض على الرغم من محدوديتها في البداية إلا أنه يجب أن تكون منتشرة على أكبر رقعة ممكنة وعلينا منعه من تحقيق هدفه بجمع أكبر عدد من الإخوة في السجون ليضع في يده أكبر أوراق للضغط عن طريق 1- تلاف التسايب الأمني قدر الإمكان وتنفيذ التعليمات الأمنية بدقة وبمناسبة هذه النقطة تنتشر بين الأخوة قصص من نوعية أن أخا تعرض لكمين وكان معه أسطوانات سي دي أو أوراق وكانت التعليمات أن يقوم بكسرها حتى يمر على الكمين بدون مشاكل إلا أنه احتفظ بها لغرض ما وعمل على قول الدعاء والأذكار حتى مر الأمر بسلام وجميعنا بالطبع يصدق بحقيقة مثل تلك القصص والحمد لله إلا أنه ينبغي أن نعلم أن ما فعله الأخ يأثم بفعله فقد خالف التعليمات وعرض نفسه ومجموعة من إخوانه الذين يعرفهم للخطر وذنبه هذا مع ذنوب أخرى قد تجعل الأذكار لا أثر لها في المرة القادمة كذلك من التسيب الأمني محاولة معرفة ما لا يخصك وتوجد مظاهر عدة للتسيب الأمني فلتراجع في مظانها الطريق الثاني الذي يبطل تلك الاستراتيجية هو جعل مداهماته لاعتقال الإخوة تتحول إلى جحيم ويسقط فيها أكبر عدد من قواته وذات تكلفة عالية في الدم والإنفاق واتخاذ وقت طويل في الإعداد لها بل إذا تم اعتقال او قتل أفراد في مداهمة يتم المبادرة بتوجيه ضربة ردع ودفع ثمن يتم الإعلان إعلامياً أنها بسبب اعتقال أو قتل الأخ فلان والمبادرة القليلة في البداية بمهاجمة قواته أو قوات العدو الصليبي يعلن إعلامياً أنها ردود فعل على ممارساته في السجون أو اعتقالاته وأننا نقوم باستهداف أسياده الصليبيين نكاية فيهم وفيه نكاية مسببة على أن نبين أننا لن نوقف استهدافنا أهل الطغيان إلا أن ممارساتهم تدفعنا أكثر وتجعل عملياتنا أكثر شراسة وكل ما سبق تقريبا يمثل السياسة التي يتبعها إخواننا أسود جزيرة العرب نسأل الله لهم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وينبغي أن نتذكر جيدا أيضا أن عقيدة الصراع عند أهل الكفر والردة عقيدة مادية دنيوية في أغلب بنائها ولهم دوافع دنيوية يسترونها بدوافع دينية أو حضارية كاذبة ومزعومة وأن العامل العقدية التقليدي فيها ليس العامل الوحيد فهو يعتبر أحد عوامل دفعهم للمعركة ودفع الأتباع الجهال عندهم أما وقود تحركهم فهو المصالح المادية والبقاء فهم يصارعون من أجل ذلك وليس أي بقاء بل البقاء الذي يضمن لهم حياة الرفاهية والترف بدون منغصات وحلفاؤهم ومن يدعمهم ليستمروا ويصبروا يتحالفون معهم ما دامت المصلحة متحققة بذلك التحالف فيجب أن نعي ذلك جيدا فنأطالة أمد الصراع وإيجاد قوة تستطيع توجيه ضربات قوية تجنح بالعدو إلى الموادعة من طرفه فقط بالطبع وتوجيه ضربات لمصالحه الاقتصادية وتهديد مصالح واقتصاد ومادة رفاهية من يدعمه بتبرير إعلامي جيد كما بينا في دراستنا المفصلة تجعل العدو يتقوقع على ما في يده من مصالح وهذه القوة الرادعة كذلك تدفع جنده للتفكير في أن القتال تحت راية قادتهم لا يضمن لهم البقاء فهاهم يموتون من أجل لا شيء فتبدأ مرحلة التفكير في الانتقال او على أقل تقدير الفرار وانتظار انقلاب الموازين لذلك وجدنا أن أشد الناس عداوة لهذه الدعوة أصبحوا فيما بعد جنداً مخلصين لها يقدمون أرواحهم في سبيلها وذلك سيكون بعض حديثنا في المقالات القادمة بإذن الله القصد أن تطور المعركة باستراتيجية صحيحة هام حتى لا تكون إطالة المعركة وبالاً علينا أكثر من العدو فينفد صبرنا قبله نختم هذا المقال بهذه الواقعة من غزوة بدر عندما أرسل المشركون عمير بن وهب الجمحي عيناً لهم على المسلمين فقال بعد أن تأكد أنه ليس للقلة من المسلمين كمين أو مدد لقد رأيتهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلاية تحمل المناية نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم انتهى كلام عمير بن وهبئ الجمحي نخرج من هذه الواقعة أنه إذا استطعنا أن نسرب للعدو هذا الشعور بحق بل ونؤكده بزيادة كما فعل سلفنا وقتها سيكون ذلك بإذن الله بداية هزيمته وليرجع القراء إلى كتب السيرة لقراءة أثر تلك الكلمات على صف قريش وسيكون ذلك الشعور بإذن الله هو أول الطريق للتعجيل بنفاذ صبره فأن معركتنا معه هي معركة الصبر يا أيها الذين آمنوا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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد منذ أن تشرق شمس الهداية على نفس المسلم في مجتمعنا إلا وتبدأ معها سلسلة من الابتلاءات وتتنوع مظاهر الابتلاء والفتن التي يواجهها المرء وتبدأ تمر بالمرء مشاكل وأحداث عادية أحياناً كان يواجه أصعب منها قبل الهداية إلا أن إحساسه بها بعدما خالطت بشاشة الإيمان قلبه إحساس مختلف تمام الاختلاف فهذه فتنة الزوجة وهذه فتنة المال وهذا ابتلاء له في عمله ومصدر رزقه وهكذا وكلما نجح في مواجهة فتنة نكتت في قلبه نكتة بيضاء بقدر حجم الفتنة التي نجح في تخطيها فما زال إيمانه في ارتفاع قبل أن ننتقل إلى القضية الهامة التي سنتناولها في هذا المقال ينبغي تسجيل ملاحظة هامة هنا سيكون لها أكثر من دلالة في موضوع المقال ألا وهي أن كثيرا منا عندما يراجع نفسه يجد أن أفضل حالاته الإيمانية كانت في الفترة الأولى من الهداية لا يشترط أن تكون منذ اليوم الأول وإن كانت تحدث احيانا منذ اليوم الأول وإنما في الفترة الأولى بصفة عامة ولعل ذلك يفسر لنا كيف أن البلاء العظيم كان ينزل على الجيل الأول منذ اللحظة الأولى وذلك ما دفع بعض المربين أن يطلق عبارة أن الإيمان يولد جبلاً في كثير من الأحيان هذا مع افتراق أن الجيل الأول كان يولد إيمانهم كبيرا. إلا أن ما يواجهونه من الابتلاء وثباتهم في مواجهته يرفع من مستواهم الإيمانية أكثر وأكثر بينما نحن للأسف نتعلم من كثير من المشايخ والمربين أن نتهرب من أي عمل يؤدي إلى ابتلاء فنبدأ في مرحلة النزول والهبوط كذلك نسجل أن من اهتدى من الجيل الأول في مكة واجه الوقوع تحت فتنة ظهور واستعلاء الكفر ومن اهتدى بالمدينة واجه فتنة الجهاد وبارقة السيوف في هذه الحلقة سنتناول أهم الفروق بين فتنة السجن والتعذيب وبين فتنة الجهاد وبارقة السيوف وكذلك سنتناول موقف النفس البشرية منهما ومدى تقبلها لهما وإلى أي مدى يمكنها تحملهما ودلالة ذلك القائلون بأهمية مرحلة الابتلاء بالسجن والتعذيب قبل القيام بالجهاد تتفاوت درجاتهما بين فريق يغال في هذا الأمر حتى أنهم ينصحون أتباعهم بتقبل ذلك والسعي إلى السجن والابتلاء وانتظار الفرج حتى بدون السعي الواقعي بأمر عملي يحقق الفرج ولولا أني قرأت لمن يقول بذلك لما صدقت بوجود هذا الصنف من البشر وهناك فريق يعتدل في هذا الأمر بأن يقوم بالصدع بالحق في وجوه أهل الباطل وبالإعداد المادي والمعنوي وجمع الأنصار المسلحين لا سعياً وراء السجن والتعذيب ولكن إذا حدث صبروا وعدوا ذلك تربية للأفراد أما الفريق الثالث فهو الفريق الذي فرط في الأمر حتى إنه يبعد عن أي أمر يؤدي إلى مشاكل مثل الصدع بالحق في وجوه أهل الباطل أو الإعداد المادي ولكن لا ينسى هذا الفريق أن يتبجح ويكون أكثر هذه الأصناف صياحا إنه في المرحلة المكية ومرحلة الصبر ولا أدري ماذا ترك للمرحلة المكية من احكام فسبيل هذا الفريق جله مخالف للمرحلة المكية فهو بين مداهنة وتعايش وتخبيص وتلبيس القصد ما نريد قوله أن هذه الأصناف الثلاثة على اختلاف حالهم وقعون لا شك تحت فتنة ظهور واستعلاء الكفر وأهله وسيطرتهم على حركة المجتمع الذي يعيشون فيه بدرجات متفاوتة وما نريد أن نحذر الأصناف الثلاثة منه بما فيهم الصنف المعتدل أن إطالة مدة البقاء في الفتنة تحت أيدي الظالمين مدة طويلة يؤدي إلى تفلت الأتباع وهذا القول لأحد المشايخ نستشهد به حجة على مقلديه عندما سئل لماذا استعجل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التحرك بمن معه ولو كان صبر مدة أطول لكان أقام دولة كبيرة وخلافة والله لا أدري أين حياء الذين سألوا هذا السؤال فأجاب إن الداعية الحصيف لا يترك أتباعه نهبا للاعداء فترة طويلة وإلا أدى ذلك إلى تفلت الأتباع فالنفس البشرية غير المعصومة مهما بلغت من القوة لا تستطيع أن تصمد مدة طويلة في مواجهة الباطل المستعلي فإن طول الأمد بدون مواجهة فعلية للباطل تظهر له آثارا لا ينكرها من خالط شباب الاسلام مدة طويلة فمنهم من انتكس كليا ومنهم من ترى عليه فقط علامات الهداية الظاهرة من ثوب ولحيه وفي هذا تفسير لما حدث لجماعات كان يضرب بها المثل في الثبات والصدع وكانوا يدخلون السجن ويخرجون أكثر ثباتا إلا أنه عندما غيب أتباعه في السجون فترات طويلة ظهرت التراجعات والرضوخ للجاهلية بل حتى الصنف المفرط في الصدع بالحق والذي لا يواجه ابتلاء شديدا كالسجن ونحوه إلا أنه خاضع بدرجة ما كما ذكرنا إلى فتنة استعلاء الباطل وسيطرته على المجتمع فتجد أن دفعة المراحل الأولى له قوية ثم لا يلبث أن تجد فتوراً ولا تنشط حركته إلا بحث يدفع للحركة شبابا يحمل دماء جديدة ويدخل الدائرة المفرغة من جديد لذلك على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الصبر والثبات ومزيد من الصدع بالحق إلا أنه كان يعمل على عدم إطالة فتنة هذه المرحلة لقسوة طبيعتها عليهم ففتح لهم باب الهجرة للحبشة ثم إلى المدينة كذلك أذن لهم بالنطق بكلمة الكفر تحت ظروف معينة، كذلك عمل على الترتيب لمواجهة الباطل وجمع الأنصار المسلحين، فإن القائد الحصيف لا يترك أتباعه نهبا للأعداء فترة طويلة من الزمن، وإلا أدى ذلك إلى تفلت الأتباع، فيجب عليه أن يسعى حثيثاً أن يخرجهم من الظلم الذي يرضخون تحته ويعمل على استرداد حقوقهم، لذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فترة بسيطة من استقراره بالمدينة أرسل سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه لترصد عير قريش لاسترداد بعض حقوقهم مع ما في ذلك العمل من فتح باب للمواجهة قد يلوح للبعض أنها كان يمكن أن تكون ذات عواقب غير محمودة إلا أن هذه هي النفس البشرية السوية لابد أن تستخلص لها حقوقها وإلا فإن صبرها يوشك أن ينفد حتى إن بلالا رضي الله عنه عندما شاهد أمية بن خلف وقد كان أسيرا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يتحمل أن يتركه وعبد الرحمن بن عوف يذب عن أمية ويصيح ببلال إنه أسيري وبلال يردد فقط لا نجوت إن نجى إن, إن النفس البشرية من لحم ودم واعصاب ولها طاقة محدودة ينبغي مراعاتها وإلا لا يلوم النقادة الحركات إلا أنفسهم إذا فوجئوا بتفلة الأتباع وانفضاضهم من حولهم واحدا بعد الآخر أو سقوطهم على أقل تقدير في الفتور وانعدام العطاء وساعتها ستنحل الحركة بالتدريج او على أقل تقدير سيلجأ القائد إلى تحويلها إلى حركة مسخ باهتة حتى يحافظ على كيانها العددي بأن تتوقف الحركة عن أي عمل فيه تضحية كبيرة بالوقت وبالنفس وبالمال والمسكن ونحو ذلك ويقوم بجعل الأحكام التي تصلح أن تكون استثناء في حق أفراد مخصوصين أو حالات معينة إلى قاعدة ومنهاج يسير عليها أتباعه هذا فضلاً عن لجوء البعض إلى لبس الحق بالباطل واللباس الأوضاع الجاهلية لباساً اسلاميا حتى يستطيع أن يجيش أكبر عدد من الأتباع بدون احساس بضغوط ويقوم في سبيل ذلك بلي أعناق نصوص الشرع إن الثبات في مواجهة هذه الفتنة والثبات في مواجهة فتنة الجهاد والقتال يرفعان من المستوى الإيماني للفرد وهما من أكثر ما يؤثر في تربية الفرد والجماعة المسلمة لكن لماذا جعل الشرع مخارج من فتنة السجن والتعذيب واستعلاء الباطل كالهجرة والتقية على تفاوت درجتهما الشرعية؟ ولم يجعل مخارج من فتنة القتال وهو فتنة بنص الحديث كفى ببارقة السيوف فتنة بل جعله ماضيا إلى يوم القيامة وجعل التخلف عنه او عن الإعداد المادي الجدي له خاصة عند وجوبه من علامات النفاق أما بالنسبة لفتنة السجن والتعذيب فهو ما قلناه أنه مع أهميتها خاصة في البدايات إلا أن طول مدتها يؤدي إلى تفلت الأتباع أما فتنة الجهاد فهي أولاً مشروعة لدفع فتنة أكبر قال الله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله لِلَّهِ بل إن أعظم الفتن وهي الفتنة عن الدين بالسجن والتعذيب لا تدفع إلا بالقتال ثانيا إن فتنة القتال. على فيها من بلاء عظيم يتخللها من العزة والمشاعر العظيمة ما يذهب كثيرا من أثرها على النفس حتى إنها باب لذهاب الهم والغم ثالثا القتل في سبيل الله وهو أمنية يتمناها الكثير تحت التعذيب يناله الإنسان بسهولة في الجهاد وإذا فتحنا الحديث حول هذه النقطة لن ننتهي فعلى الرغم من الفتنة الشديدة بالدماء والجماجم وتطاير الأشلاء إلا أن النفس البشرية تستطيع أن تتقبله لمدة طويلة بل تزداد حباً له وطلباً له على عكس فتنة السجون كذلك فتنة استعلاء الباطل وما يصاحبها من أذن كسجن وتعذيب تعالج جوانب محدودة في النفس البشرية كالكبر وككيفية دفع النفس لأن تذل في سبيل الله وكيفية تحويل النفس الرخوة إلى أن يصل عودها لكن طولها أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى أن تنكسر عزة الإنسان خاصة إذا صاحبها إذلال شديد من الباطل المستعلي يقابله جبن خالع من الأفراد الذين يحملون الحق وسلبية في تدبير المعالجة بالسنن الصحيحة بينما الجهاد يعالج جميع جوانب النفس النفس عند النصر والنفس عند الهزيمة والنفس عند العجب والنفس عند الفتح والعلو فهو يصوغ الشخصية المتكاملة لذلك تجد قلة من الصحابة هم من مر بالفتنتين بينما معظم الصحابة مر فقط بفتنة الجهاد لأن مراحله تكفي في جملتها في صياغة الشخصية المؤمنة والفئة المؤمنة التي ستتحمل بعد ذلك أمانة الدماء والأعراض والأموال دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس فالجهاد فتنة وفيه دواء هذه الفتنة يخيفك أعداء الله وتخيفهم ويكفيك عزة أن تحمل سلاحك متحررا من كل أغلال العبودية للباطل خاضعا لأوامر الله وحده خالقك ورازقك الخلاصة أن الابتلاء بالسجن والتعذيب والصبر لفترة تحت استعلاء الكفر واهله والابتلاء بجهاد الكفر واهله كلاهما مهم لتربية الجماعة المسلمة والفرد المسلم ولرفع المستوى الإيماني إلا أن الابتلاء بالسجن لا ينبغي أن يسعى إليه حتى ونحن نفعل ما يؤدي إليه حتما كالصدع بالحق فنحن نصدع بالحق ونسأل الله العافية كذلك إذا حدث ينبغي أن تطول مدته بينما الابتلاء والفتنة بالجهاد وبارقة السيوف يؤمر بالسعي إليه وهو ماض إلى يوم القيامة فلا ضرر معتبر على النفس من أن تطول مدته وعندما قلت إنه لا ينبغي أن تطول فتنة استعلاء الباطل قصدت أن نسعى لمخرج جدي لنخرج منها أي تعمل الحركة على أن تخرج أفرادها منها ولا يقول مسلم يفهم دين الله فضلا عن من يستحق أن يكون قائد حركة أن يكون ذلك بكتم الدين أو تبديله ليرضى الباطل فيخفف من ضغطه نعم قد يجوز ذلك كاستثناء لفرد ونحو ذلك كعمار رضي الله عنه أما أن تتحول الحركة كلها إلى مرحلة استثناء داخل الأحكام المكية التي هي في الأصل استثناء أي استثناء داخل الاستثناء فذلك يدل على أنها حركة مريضة عاجزة أن تحمل أمانة هذا الدين وأكرم لها أن تحل نفسها وتحلل أتباعها من أي بيعة أو عهود حتى يدخل المخلصون منهم في نصرة من يستطيع حمل أمانة هذا الدين بقوة هذا ما أردت أن أنبه له وأرجو أن يتأمله القائمون على التربية في عالمنا الإسلامي وسبحان من كانت سنته الشرعية تتفق مع سنته القدرية وتتناغم معهما حركة الكون والحياة والحمد لله رب العالمين لا شك أن السائل والذي يعبر عن مجموعة من التيارات في الوسط الإسلامي قد فقد الحياء فهو يسأل هذا السؤال والتيارات التي يمثلها يعيش أعضاؤها عمرهم كله ويموتون من أجل تحقيق أهداف هزيلة كدرس في مسجد بإذن الطاغوت أو مؤسسة خيرية تحت رعاية ورقابة الطاغوت أو هدف ملوث بالشرك كعضوية في برلمان او وزير في حكومة طاغوتية ويا ليته مستقل بوزارته ويحكم بالشرع بل يكون جزءا من النظام الطاغوتي وتمر الأيام وتموت أجيال وقد سلبت منهم تلك المكاسب وتعاود الأجيال الجديدة الكرة من أجل نفس المكاسب ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك ينتقدون إماما أقام دولة وما كان قصوره عن توسيعها إلا بسبب أمثال هذا السائل الذين يرضون بالقعود عن الغزو